علمه شديد القوة ذو مرة فاستوي وهو بالأفق الأعلى ثم دني فتدلي فكان قاب قوسين أو أذن فأوحي إلى عبده ما كذب الفؤاد ما رئه أفتمرونه مَا ما يره ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة و ايوشا ست رتما يوشي ما, ما زال البصر وما ضى لان قداري من ايات ربك لكم بره افويتم لا تولوا فَالِفَتَا الْأُخْرَى أَلَمْ كُن مُذَكَّرًا وَلَا الْأُنْثَىٰ ۚ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ إِنْ هِيَ إِلَّا أسماء سميتم سوجی ملو دے ایم وَكَمْ مِنْ لكن في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء الآخِرَةِ لَيُثْمَنُونَ الْمَدَائِنَ إِن كُنْتَ مِنَ الْأُنْثَى وَمَا لَهُمْ به نیور ہے درک مینل ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدي ولله ما في السماء بِمَا عَمِلُوا يجزيهم الذي ما احسنوا بالحسن الذين يجنبون كبيرا الاثم والفواحش الا لمن ان ربك واسع المغفرة هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَن تُزَكَّوْا حَتَّىٰ يُبْدِئَكُمْ هو أعلم بمن اتقي أفريت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي أعنده علم الغيب فهو يريد أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تُنذِرَ وَازِرَتَ وزر ال سنی مسائف رے سم جزے جز اللہ وَأَن إلى ربك المنتهي وأنه هو أضحك وأبكي وأنه هو أمات وأحيي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنت من نطفة إذا تمني وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقني وأنه وَأَن النَّ أََّ كَادَأُول وَثَودَ فَمَا أَبَق وَقَومَ نُوحٍ مِ قَمَلُ إِ مهُم كَالُوم أََّْمَ والمؤتن فيك تاهو ما غش بام ايي الاي ربك تتماري بام ايي الاي ربك تتماري هذا نذير من النذر الأول أزفت الآزف ليس لها من دون الله كاشفه هَذَا الْحَذِيثِ تَعْجَبُونَ وَأَنْتُمْ ضَاحِكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وعبود